BOOK 2 Firer og førrer! Erg Og Gå ud om aftenen! Al Er her et diskotek? هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ <تصفيق> هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Er <تصفيق> هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ hvad går der i teatret i aften? Hvad er der i biografen i aften? i Hvad der i biografen i aften? Hvad der i teatret i er der i fjernsynet i aften?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 أريد أن أجلس تماماً في الخلف. <تبقى> أريد أن أجلس تماماً في الخلف. <تبقى> أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. <تبقى> أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. <تبقى> أريد أن أجلس تماماً. في الأمام. أريد أن أجلس تماماً في الأمام. Can du ant befalla بماذا يمكن أن تنصحني؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ begynner <تصفيق> forestillingen؟ متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ هل هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب قريب من هنا؟